Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wan-naziat ghurqa Man-naziat nashqa wan nashqa was sabha سابقات سابقة، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الراضفة. تتبع 119. قلوب يومئذ واجفة 110. أبصارها خاشعة 111. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا جرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هو بالساهرة، فإذا هو بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك؟ Hadith Musa. Izzan dahu Rabbuhu di al Wadi al Mukaddis Tuwa. Izzan dahu Rabbuhu di al Wadi al Mukaddis Tuwa. Izzahilafirgauna innahu taqa. Fakul halak ila antzekk. Fakul halak ila antzekk. Waahdiyak ila فكذب وعصى, فكذب وعصى ثم وعصى اما يسعى, أدبر يسعى فحشر, فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة انتم اشد خلقا ام السماء انتم اشد خلقا ام السماء بناها, بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها واو وقش ليلها وأخرج ضحها، ووقش ليلها وأخرج ضحها، والأرض بعد ذلك دحها، والأرض بعد, ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من نام. والجبال أرسلها، والجبال أرسلها. متى علمكم ولأنعامكم؟ متى علمكم ولأنعامكم؟ فإذا جاءت الطاعون. يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وفر لذة الجحيم لمن يرى وفر لذة الجحيم لمن يرى فأم وآثار الحياة الدنيا، وآثار الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهن.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 يسالونك عن الساعة ايانا مرساها يسالونك عن الساعة ايانا مرساها فيما انت من Karena mereka, hari mereka melihatnya, tidak mengenakan kecuali jubah yang terbuka. Karena mereka, hari